لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي م ف ل ا أ ق س م م ب ي للعلوم ا ن ج و إ ن ا ل ق س م ل و ت ع ل م ن ع ي م ل ق ر آ ن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إ ل ا المطهرون تنزل من رب العالمين افبهذا الحديث أ ن ت م مدهنون وتجعلون رزقكم أ ن ك م تكذبون فلولا إ ذ ا بلغت الحلق شركه الهدى شركه دعويه غ ي ق ر ب إ ل ي ه منكم ولكن ل ا ت ب ص ر و ن ف ل و ا ج ت م غير م د ي ن ن ي موسوعه النابلسي ن للعلوم الاسلاميه فروح وريحا و ر ك ه الهدى ن وجنة ش ا ك ه دعويه غير ربحيه ذات ل مضمون ن اجتماعي ك ذ ومن ا ل م ك ذ ب ي ن الهدى ا ل ي ن شركه ي م و ت ص ل ي ة ج ح ي م إن ه ذات له حق مضمون اجتماعي ل ظ م